بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محمد من فروع الخلال التي تعرض لها سيد العرواه قدس سره في باب الوقت ما لو قدم المكلف اللاحقه على السابقا كما لو صلى الظهر قبل العاصر عفوا كما لو صلى العصر قبل الظهر فهنا أقسام الأول أن يصلي العصر قبل الظهر عمدا ومقتضى ذلك بطلان العاصر لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو الترتيب بين الفريضتين والقسم الثاني أن يصلي العصر قبل الظهر عن جهل فإن كان عن جهل قصوري سواء كان جهلا بالحكم كما لو كان حديث عهد بالإسلام ويتوهم أن الترتيب بين الفريضتين ندبيون لا لزوميون فقدما العصر على الظهر او كان جهلا بالموضوع كما لو كان نائمان فاستيقظ معتقدا ان الوقت قد ضاق وانه لا يسعوا الا قدر أربع ركعات فاتى بالعصر ثم انكشف ان الوقت واسع ففي فرض الجاهل القصوري بالحكم او الموضوعي يكون عمله مشمولا لحديث لا تعاد فان ما به سنه لا فريضا حيث إن ما أخل به هو شرطية الترتيب والترتيب بينهما من السنان لا من الفرائض ولا تنقض السنة الفريضة واما اذا كان تقديم العصر على الظهر لاعتقاد منه انه يجوز التقديم الا ان هذا الاعتقاد ناشئ عن تقصيره وعدم تعلمه فهل يكون مشمولا لحديث لا تعاد ام لا وقد سبق البحث في الكبرى حيث ان شيخنا الاستاذ قدس سره خلافا لاستاذه السيد الخوي قدس سرّه يرى الشمول لا تعاد للخلل الواقع عن جهل سواء كان سواء كان من شأه القصور أو التقصير فإنه مقتضى إطلاق حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أن المكلف متى التفت للخلل بعد وقوعه بمعنى أنه وقع منه من غيره التفات له متى وقع متى التفت المكلف للخلل بعد وقوعه ولا يمكن تداركه فإن صلاته صحيحه ولا تنقض السنة الفريضة سواء كان من شاء حصول الخلل منه القصور او التقصير المهم انه حينما اوقع الخلل لم يكن ملتفتا الى انه خلل وهذا هو موضوع قاعدتي لا تعاد وانما خرجت صوره ايقاع الخلل عمدا خروجا موضوعيان لأن ظاهر السياق لا تعاد من التفت للخلل بعد أن وقع فهل يعيد أم يمضي فأجاب الحديث بأنه يمضي في صلاته بينما ذهب سيدنا قدس سره وجمع من تلامدته إلى أن هناك فرقا بين الجهل القصوري والتقصير، حيث إن ظاهر لا تعاد بحسب فهمهم إمضاء هذا البناء العقلائي من أن الإخلال عن عذر غير ضائر لا مطلق الإخلال وحيث إن الخلل الواقع وقاك الله من الخلل يا شيخ ابراهيم وحيث إن الخلل الواقع عن تقصير ليس عذرا عقلائيا فمقتضى احتفافي لا تعاد ببناء العقلاء على عدم معذريه شنو الجهل التقصيري انصراف حديث لا تعاد عن الشمول لموارد الجهل التقصيري فنتيجة الخلاف في الكبرى يحصل الخلاف أيضا في الصغراء في من قدم العصر على الظهر لجهل تقصيريين القسم الثالث ما إذا قدم العصر على الظهر نسيانا أو غفلتان وهذا القسم تعرض له سيدنا قدس سر في مسألة سابقة وهي صفحة مئتين وستة من الجزء الحادي عشر فأفاد بأن هذا القسم له صور ست وذلك لأن هذا التقديم إما في الوقت المشتراك بين الظهر والعاص أو في الوقت المختص بأحدهما وعلى كل منهما إما أن يكون قد التفت في الأثناء او لم يلتفت الا بعد الفراق وعلى فرض انه التفت في الاثناء فتاره يلتفت والعدول ممكنون وتاره يلتفت بعد فوت محل العدول فهنا صور ست الصورة الأولى أن يكون هذا الإخلال بالترتيب في الوقت المشترك ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من الصلاة فلا إشكال حين إذن في صحتي. صلاة العاصر إما لحديث لا تعاد حيث إن الإخلال عن نسيانين أو للنصوص الخاصة التي سيأتي التعرض لها في الصورة الآتيان غاية ما في الباب هل أنه بعد أن صلى العاصر والتفت إلى أنه لم يأتي بالظهر هل يأتي بالظهر بعنوانها بعنوان أنها ظهر أم يعدل بالصلاة التي قصدها عصرا إلى الظهر ويأتي بأربع ركعات بقصد العصر؟ فقد افتى المشهور بأنه ما اتى به بقصد العصر وقع عصرا وما يأتي به جديدا لا بد أن يقع بعنوان الظهر لأنه لم يأتي بالظهر بينما ذهب سيد العروة وتبعه سيدنا قدس سره إلى أنه لا يعدل بما صلاه عصرا إلى الظهر ويأتي بالأربع بعنوان العاصر وذلك لصحيحتين الصحيحة الأولى صحيحة زراره باب 63 من أبواب المواقيت حديث واحد عن أبي جعفر عليه السلام وقال يعني ضمن الحديث إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعده فراغك فانوها الأولى اعدل بها إلى الظهر ثم صل العصر. فانما هي اربع مكان اربع اي انما يكون العدول ممكنا بان تعدل بما صليته عصرا الى الظهر لانها اربع مكان اربع فيمكن العدول بها بخلاف ما لو كانت مغربا وعشا فانما هي اربع مكان اربع والاخرى صحيحه الحلبي نفس الباب حديث اربعه سالته عن رجل نسي ان يصلي الاولى حتى صلى العاصر قال فليجعل صلاته التي صلى الاولى ثم ليستأنف العاصر وقد بنى سيدنا قدس سره على ان هاتين الصحيحتين واضحتان في دلالتهما على ان وظيفته العدول واستئناف العاصر وإذا تعدينا يا شيخ إبراهيم من عنوان النسيان إلى مطلق العذر عممنا مفاد الرواية حتى لفرض الجاهل كما لو صلى العصر جهلان بالحكم أو الموضوع ثم علماء بالحكم أو الموضوع أيضا يعدل بها إلى الظهر ويستأنف العاص شو يقول شيخ إبراهيم نتعد لو نجمد على عنوان نسي إذا نسيت في الرواية الأولى الإمام نفسه قال مور الله وقال إذا نسيت الظهر حتى صليت العاص. شو العذر لا جهلة جال مو له؟ ما على موضوعي إذا ما التفاف وقدمت ال اللي اللي, اللي, اللي, اللي مو على المرتبة إذا ما التفاف؟ الأشياء اللي موضوعية ولا اللي ما أقول لا بين الأشياء ما يشككون على ما من فوق العقلاء يعني يعني الناشئ على كل يعني العدل ما ما النسيان حتى لو كان النسيان ناشئ عن عدم التثبت واحيانا الانسان ينسى لاجل عدم فحصه وتثبته حتى هذا على ما ايه بس هو الجاهل هم. ها جاهل مركب كور احنا نقول كور طمس جاهل طمس ما ملتفل شو تقول فيها يعني لا خصوصية للنسيان شو تقول فيه هذا التعليل لا ها لا بس هذه إنما هي أربع, أربع. <تصفيق> إذا كان مع وإلا أربع العذر وإلا بدون هذا الجهل عذر له؟ مفروض الجهل قصوري عذر له؟ لا أنت اول شيء عممو واعتبروا أنه هذا مال خصوصية النسيان بعدين العذر يصير إنما هي أربع بدأنا أما هذا ما تنفع بحالها يعني أربع لأنه هي, و... هي مرتب في حاله لا إله إلا الله شو تقول يا شيخ حسن نتعدل له ومنهم من يقول بالتوقف نعم ولا يبعد التعدي لما ذكر في الذهيل من أنها أربعة مكان أربعة وإنما الكلام ان المشهور قد اعرض عن هاتين الصحيحتين مع صحتهما سنتان ووضوحهما دلالتان الا ان المشهور اعرض عنهما وحيث ان مبنى سيدنا قدس سره ان موضوع الحجيه خبر الثقة لا بشرط فلأجل مبناه لم يكن اعراض المشهور قادحا في الحجيه بخلاف ما لو قلنا أن موضوع الحجية الوثوق فإن اعراض المشهور مانع من الوثوق كما هو مبنى السيد الأستاذ دام ظله وسيد المنتقى قدس سره أو قلنا إن موضوع الحجية خبر الثقة إذا لم يكن منشأ عقلائي على خلافه كما هو المختار في باب موضوع الحجية فإن إعراض المشهور من القدماء مع كون الخبر بأيديهم فهم مدونوه منشأ عقلائي لاحتمال الخلاف وبذلك لا يكون عفوا وبذلك يكون الاعراض شنو مانعا قابلا شنو مانعا عن الحجيه هذا بالنسبه الى الصوره الاولى الصوره الثانيه شنو مقتضى الاحتياط لو أردنا نحتاط شيخ إبراهيم إحنا ما نريد نعمل لا بالصحيحتين ولا نريد نعمل فتوى المشهور نريد نحتاط ما هو مقتضى الاحتياط <تصفيق> الآن هو صلى أربع بقصد العصر الآن التفت إلى أنه ما صلى الظهر شنو مقتضى الاحتياط صعد هذا احتياط. لا ثم فإن مقتد نعم مقتضى الاحتياط أن يأتي بأربع عما في الذمه فإن كان المطلوب عصرا فقد. أتى به وإن كان المطلوب ظهرا فقد أتى به بعد المفرغي عن صحتي ما أتى به الصورة الثانية أن يكون التذكر في الأثناء مع بقاء محل العدول كما لو تذكر المغرب قبل أن يركع الركوع الرابع احسنتم سيدنا في الصلاه التي قصد بها العشاء فاذا تذكر قبل الدخول في الركوع الرابع فما زال محل العدول الى المغرب شنو باقيا وكذلك لو تذكر الظهر وهو بعد لم يسلم على الارضاع فهل يصح منه العدول مع أنه في الأثناء يقول سيدنا قدس سر نعم مقتضى صحيحة الزراره السابقة أن له العدول مغربا أو عشاء في الأثناء أو بعد الفراغ واضح الرواية قال إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلي العاص وقال وإن ذكرت أنك لم تصلي إلى أن قال وإن كنت ذكرتها أي المغرب وقد صليت من العشاء الاخره ركعتين يعني ما؟ ركعت الثالثة أو قمت في الثالثة فانوه المغرب ثم سلم ثم قوم فصل العشاء الآخرة وهي كما ترى يقول صريحة في عدم الفرق بين الظهرين والعشاء ولكن في مقابل ذلك رواية الصيقل التي استثنت العشاءين من جواز العدول، فكأن جواز العدول في الأثناء خاصا بالظهرين، ولو لأنها إنما هي أربع مكانه أرباع، وأما في العشاءين فلا. قال في رواية الصيقال باب 63 من أبواب المواقيت حديث خمسة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى وليستأنف العصر قلت فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكار قال فليتم صلاته لما يعدل ثم ليقضي بعد المغرب يعني هي صلاه صحيحه لكن يتمها عشاء ثم ليقضي بعد المغرب قلت يعني حتى هو معترض شنو الفرق يعني شنو الفرق قلت جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثم ذكار وهو في العاصر يجعلها الأولى ثم يستأنف وقلت لهذا يعني الذي سألك عن المغرب يتم صلاته يتم صلاته عشاء قال ليس هذا مثل هذا قاعد تخلط ليس هذا مثل هذا ان العصر ليس بعدها صلاه يعني ما بعدها نافله من صلى العصر بعد ما يكون نافله الى المغرب ان العصر ليس بعدها صلاه والعشاء بعدها صلاه حيث ان العشاء بعدها نافله العشاء وبعدها نافله الليل فهذا يختلف عن هذا قيس الدين برأيك شيخ برأيي ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة فإن ظاهرها عدم جواز العدول في العشاء من العشاء إلى المغرب وإن كان مكان العدول باقيا بتعليل والإمام قاعد يقول بتعليل أن العشاء بعدها صلاة والمغرب ليس بعدها صلاة عفوا والعصر ليس بعدها صلاة وصاحب الوسائل احتمل من كلمة يقضي أن منظور الرواية إلى الصلاة آخر الوقت اي من صلى العشاء في اخر الوقت ثم التفت الى ال... إنه لم يصل المغرب لم يصلي المغرب فهل يعدل الى المغرب وياتي بركعه من العشاء لان الوقت ما يتحمل اكثر من ذلك يعدل الى المغرب وياتي بركعه من العشاء قال لا في مثل هذا الظرف يتمها عشاء وياتي بالمغرب آه. قضاءً. ثم ليقضي بعد المغرب ولكن الإشكال على ما فهمه صاحب الوسائل جنو واضحون فإن التعليل في الليل لا ينسجم مع النظر إلى آخر الوقت حيث قال إن العشاء بعدها صلاة والعصر ليس بعدها صلاة فإن مقتضى هذا التعليل أن لا خصوصية للصلاة في ضيق الوقت بل مقتضاه أن لا عدول من العشاء إلى المغرب مطلقان بينما له العدول من العصر إلى الظهر إذا ذكر في الأثناء غير ان الصيقل مما لا توثيق له فلذلك بنى سيدنا قدس سره على العمل باطلاق وتصريح صحيحه زراره ان لا فرق بين مغرب والعشاء لكن نحن نسأل سؤال ما طرح السيد نسأل سؤال صناعي لو لم لو لم يكن يعني لو كانت صحيحة لو كانت رواية الصيق تعفوا تامة سندا وكانت الرواية وكانت صحيحه زرارة مطلقة يعني قالت إذا نسيت فصليت الثانية فذكرت فنوها الأولى واستأنف الثاني مطلقة وتمسكنا بإطلاقها للظهر والعصر. ثم جاءتنا رواية الصيقل التي شنو فصلت بينهما فهل النسبة بينهما نسبة المقيد للمطلق أو أنهما متعارضان؟ هل أين بين الروايتين تعارض فيتساقطان في وين؟ في مادة التعارض وهو العدول من العشاء إلى المغرب ويبقى مدلولها سليما في الظهرين أم أن لا صحيح؟ عفوا روايه الصيقه الحاكمه على صحيحه زراره شو تقول شيخ ابراهيم بسم الله الرحمن لكن لا أدركوا عادتهم لأنها من الموضوع هذه ليس مثلها يعني ما جرى من الكلام يعني ذات الدليل الأولين هذا ضيقه ناظر ناظر ناظر شو تقول يا شيخ حسين شيخ عفار نعم صحيح صحيحه الحلبى اصلا وارد في الظهر والعصر ما له إيه؟ نرجع إلى الصحيحه الزرار نعم ما. نعم نعم لا صحيح لا أقول تلتزمون بالمعارضة او تقولون رواية الصيقل حاكمة شارحة لا حل حل واحد. <تالف> بعد. لا المقدار. فبالنتيجة لصلاة العشاءين <ت ladies: então> نرجع لمقتضى القاعدة مقتضى القاعدة عدم <ت's? جواز العدول لأن الص الظهر والعصر والمغرب والعشاء من العناوين القصديه بما أن من بما أن المغرب والعشاء من العناوين القصديه فالعدول من صلاة إلى أخرى خلاف القاعدة بما أنه خلاف القاعدة إذن بالنتيجة تبطل لا يصح العدول بها إلى المغرب بل تبطل يستأنف المغرب والعشاء من جديد هذا مختطى القاعدة أما إذا قلنا بأن رواية الصيق الحاكم حاكم يقدم على المحكوم ويؤخذ بمدلوله فنلتزم في العشاءين بأنه يتمها عشاءا وتقع صحيحة عشاءا ثم بعد ذلك ياتي شنو بالمغرب كما هو مفاد روايه ملي الصيقه تعديل هذا شيخ جعفر يقول روايه الصيقل مشتمله على تعليل ومقتضى هذا التعليل ان تكون اظهر او اصرح من من صحيحه زراره فمن هذه الجهه تعد قرينه عليها يعني تعد صحيحه روايه الصيقال قرينه على المراد من روايه زراره لانها مشتمله على تعليل وما اشتمل على تعليل فهو اظهر مما لم مما لم يشتمل عليه نعم هل هذا عرفي آه، والله لا بصف زين. بنخلي واحدة بصف اللخ، وبنجي قراء. نعم. فبين في كلامه مضمون نعم. تكون على هو قال له قلت يعني الآن نعم لكنه هو الموضوع حتى لو لم يتم موضوع من رواية كسوسية وإن كانت صحيحة زرارة عن أبي جعفر ورواية و و و سيقل عن أبي عبد الله أها وبالتالي هذه ناضرة التي نتلقوا من الله أنا نجمع بينه ومثل ما قال السيد وحده بصف الله نشوف قال في صحيحه زرارا وان كنت ذكرتها اي المغرب وقد صليت من العشاء الاخره ركعتين او قمت في الثالثه فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الاخره سيد هو يقول هذه صريحة بعد ما يقولها وهنا قال يعني نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال لي يتم صلاته ثم ليقضي بعد المغرب <تصفيق> نعم لا شلون بعد ما خلينا وحده تصف اللخ شنو صار الان سيدنا متعارضان لو يمكن نجمعينهما سيدنا لا ما نعم نعم هذا والظاهر انهما متعارضان بعد تصريح الامام في الاولى نعم لو كان كلامه في الاولى مطلقا لكان الثاني مقيدا ولكن بعد تصريحه بالعدول في الاولى ولا يحتمل حمل العدول ولا يحتمل حمل عدم العدول على الاستحباب بان نقول بأن صحيح زراره دلت على جواز العدول ورواية الصيقل دلت على على أن المستحب عدم العدول فإن ظاهر سياق رواية الصيقل لأنها في مقام الارشاد إلى الصحة والفساد لأنها في مقام بيان مراتب الصلاة من حيث النادب فالظاهر أنهما متعارضان لو تمت سندان إذا عندك شيخ حسن توثيق إلى الصيقل جيبه بكرة لأن السيد الحكيم بنا على تماميتها وغيره إذا عندك توثيق إلى الصيقل جيبه لنا بكرة صاحب التعارض المشهور لم عن نعم فكيف يفتي نتيجة المعارضة فكيف يفتي المشهور بأنه يبقى على الظهر ويأتي بالعاصر كيف يأتي بأربع عما في الذمة والحمد لله رب العالمين خلاف ظاهر التعليم